حساب تلاوات المسجد النبوي يقدم. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 قِيلَ قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ